جامح براثة الذين سقطوا على هذه الأرض المقدسة أنا ما أريد أن أكرر أسمع كل النساء من شباب والأصوار إلى أرواحهم. أرواحهم المقدسة رحمه الله لا يقرروا فاشحة مع الصلاة الله سبيح على نفس لا نأتب على رضعنا في حيث منطقة ذلك وما عليهم شيئا بعد لا يخافون لا بعيدين لا هجوم مدرشون أهل الغذير يعني رضعنا يكونوا يحضرون هناك يغابون نفسهم صدق أنه في حطأ للذي فقط الحسين إن شاء الله إن شاء الله نقصرون من الليل تجاه إلى الليلة لا يدرون وعلى الله الليلة الأولية طابنا والإمام المهني المتضر عجل الله تعالى فوجه أستاذ الشريف يا صاحب الثأركم والترجع الزارة متى تقر لنا مولاي الزارة والأهلة أجهى يقضرن بيها قل هام إليك قل هام إليك ها يا محبوب نبيه حبنا ولهناي شوف دائر الروح القدومه ولهناي يا يا يا يا ولهل ايات ولهلا ايت تشوف ايش توا تب اهلك معلم ذكرى تلك يا, يا فجر تلك التاسينه يا سيد افج الله الى ما ما علم برايه بدرين تلك التاسينه لا يشرق النصر يا ابن الغطفان علينا اجلكم نص يا ما الغطفان علينا مال محلى ولولا الهلال ترى ما ظلموا عل ما لمحنا سيدي طلب شيع شيعكم مالوا فرأي ماذا الموادي ما لم احنا النصر ما ينزل النمالا احنا احنا جحت راية المهج الهفدوية ان شاء الله ان شاء الله ايسح عسرايب المهد نهر اي اي اي اي اي الله يزحوا ايشك في حق الحسين وفي حق المهدي المنتظر يغيثنا شر الاشرار وقوارض الفجار وطارق الليل والنهار وكيد التجارة طارق الليل والنهار بحق محمد وآلها الطار اللهم اللهم اجهذ الظالمين واجعلنا بينهم الثالمين غالمين يا الله يا الله قال من يعاد التماك يا أمير لل秒 قال من يعاد التماك يا أمير للilar pinpoint أنت فيتتام وحسين فيترباء يا أمير للravíp انا ابغى ما اخذ إن شاء الله المقدار اللي يكون رضى الله عليه وجه تواضعه وحضوركم هذا ان شاء الله قال امي عد السما يا امي والليل جاء قال امي يا امي تنسيف الانترصار وحزين ينتظار يا امي يا والدتي دا يا امي يا قال لي هذا قال امي عد يا امي والله الفداك عالمي اي يا امي والله الفداك انت سيف الانتظار وحسائل تنتظر يا امين والله الفدا يا امين والله المره قراويه تفراحه رجاء اللهم استمر بالطريقه قال امين اعد السماء يا امين والله الفدا الله قال تزيف الانتظار وحسين في يا أمير الفداء يا أمير الفداء أحد ربحي لا تيام انتظارك وجروح الفاطمية كل فجر من تابر من يهل هم يهل سياب انتظار يا روح الذل مايو تهتفي بحاجه شجاعك تهتفي بحاجه شجاعك يا لز ريشهدا وجر حيل غربا يا لز رجو حدا وجرع الغلبا وقال سلم هذه اخت الحسان يا امي ولل يا امي طالني عاد السماء طالني عدو السماء يا امير الانفداء بالله اروح لها الاسوار عدو السماء يا امير الانفداء انت كيفا أأنت سيف الانتصار وحسين وحسين في انتظار يا أمي خذ الفداء يا أمي شاعر أهل البيت خضار حمين النجم أحمد الله جميعا جميعا راية الفسحيل تضمن للجروح الفاصمية من بطي يا غايد اغتني للغاضر بعد جرحك يرزب بعد جرحك يا قُبْدُمَيَّ أهل هذا البيت العتب والبداية هذا فال كل صوت ابن البغاء هذا فال كل ادعيا صوت ابن البغاء فمتى وتل حصا يعلم ما اذنت الجهاد يا امير الملك يا امير الملك طالمني بعد غائب ينذبح كل يوم صبر وكل زمان اضطر وما هي محور الذبحاء ولن نقره ولوانا ya muhabbat u عبد اللهامي احكي النبحاف فجرين القمر ضيع عل الذمى ابكى عين الاذياء القمر ضيع ابدا عين الذهب و امام الامه اصروا اقطعوا نحال حياه يا امير الذل في يا امير خلي اللي... qaolame azuz روح على الدرب فتنو جاري ايمسي يظهر السعر قد غيم حسيلا علالا تظن جهادك تمسح الدمع من الجبين تلقى شيئا امسا هاش مينك انشد اسلام علمي صوب اليش انسان لبينك صوب اليش انسان لبينك عرتوه ابن الكتاب جرتوه في العراق ава фо ибна ругейта таваку ол фер ара дами ан нахр сабиб ал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 يا لي عليل في ذا يا لي سيل في ذا ديان برضى حضور باقده يوم توهرا يا آي وعن ل في المجد عين احرث خبر يا angle للبداه يبارك الله بي الله يبعد عنك كل مضر طال امين عدس لا لقد وصلت على النهر أباس مايه ينتظر جود انتصارك للنهر ما ضاق مايه للنهر ما ضاق مايه كله كاف للعبادة وهو نهر للوفاء كل كاف للعباء هو نهر للوفاء وبباب المجعين حرسا حبر العسين يا أمين Ya Amirat Qala ni haadu al-samah uh, yeah. يا دولا بنانا بسطا والوجالا هددوا بنانا بسطا والوجالا اظهروا سندم كل يا ومن This will be the next part one. Fill this out in the room. Fill this out In the room تدرب خيولي تقفو شمص درس احباطه هجروا اسباعه لك قطعوا سير مناير وحسبك تاديق غالي وَاغَتْ سُدُورِ الْمَغَابِ وَاغَتْ سُدُورِ الْمَغَابِ أَحْدَثُوا لَا بِلْفَنَا بِفَتَا وَلَوْ جَرَا أَحْدَثُوا لَا ڭتروا فينا الزمار كل يوم فمتا يحلل نجا ودمه ومبدد ما فمتا يحلل نجا ودمه ومبدد ما رب على الرسول دلته duray ya amir min fidah ya amir hi ba thalabi ko ya sama يا فاه ان العالم محمد يا فاه ان يا فاه ان محمد يا هي حق بالامام المهدي مولا يا وانا لا قبر والحزن تجدد يا فاه ان عاين الليل استلا من فلا سرقد والليل متداه ضياع مولاي وانا اضل اضمر والحزن تجدد ضياع اما عين الإسلام فلا ترحل والليل متهد يا رب فمتى يا مولا يتقول بالغاية تأتي وتقول فترى يا فمتى يا مغلاية تقول بإرواية تأتي وتقول حتى أروا الثأر لنا مقصد لا نصبر أزياد يا خاكمات يا خاكمات يا البيت محمد علي الزهري ايام البؤس بينا قالت والدنيا مالات يا عالم والايام لانفضت ولت للباطل يا عالم ايام البؤب بنا قالت والدنيا ما لتها والايام من قدوال للباطل آلا الله محمد اجل بالوجه الوضاح مولا يا قد تلا بالوجه الوضاح لا اجل مولا يا يحيى فالجوع تسيد يا أجزعنا في فحر من ذهب في ليل أظلم يا أخوة يا والعيش لنا أصبح علقا والوضع تأزم أبضعنا في بحر مردم في ليل أظلم شاقا عمال محمد والعيش لما أصبح ألقا والوضع تأجم شاقا عمال محمد غنايا غن وانذا من مكه تات تلكرا غنايا غن وانذا من مكه تات تلكرا وتقريثا اظهر بالشهج وادقر بالمرقجاه يا خالي مولاي ومن هذا الموقف الشيعة تهتف يا خالي لم يبخ لنا أحد منقف وبسيفك نحرف يا مولاي ومن هذا الموقف الشيعة تهتف شاقا في نهاية محمد لم يبقى لنا أحد منقف وبتيفك نحلم شاقا حد كل الأبواب إلا بابا للإرهاب حد كل الأبواب إلا بابا للإرهاب والذبح غدى قطتا مسهد اليوم وفي يا طالب السلام مولاي منتظر يا حسين لو كفيت قصبي من قلب الليل دايجي يا طالب وهو بي انصرك يا ابن عاد منتظر اللاجل سهنا وهو بي انصرك هل تصغر يا جد يا قاهر يا عالم هو ترا يجد رزقك يا ابن المزمل يا عالم هو ذي في الكرار فاقلب الطاولا ينتظر الوعز المحسوم كم مهمو منكم مظلوم ينتظر الوعز المحسوم كم مهمو منكم مظلوم ليرى عدل الله تأكد بظهور الفرق يا الله <تصفيق> هو درايه الرجل إذ ثرت فيابل المزمل يا الله هو مولايا واجل يا الله ليوم تظاهروا المحسوم كم مهمو من كم مظلوم ينتظر الوعد المعصوم كم مهمو من كم مظلوم ليظى عدل الله تأجد ظهور الفرقة يا الله من حالم من نفسك يا الله اريا قلنا هو غير وقور اتنا تركت جاب يالمهزين جروح نسى وذكروا للعادين خيم بها لهن الان للان ما بغدئ الضعاية أكثر اسمهلك وما غيرك يشد جروحك <متحدث> يا للك المهرل يا لي الشر بلى واصلك الهجن من الصفوف تجدين الله يا ساري سمعك الغير صورك وكل جدك يا عيد بدير ما عزامي وضغ الدم في هضبره عينا الدر بكو مجني من الاعذاب عينا الدر بكو مجني ها يشلع تسنى سر على القبل ها يضلع من صدور من ها يا ضيون طفني الوجه طفلي ها يا خيال بشروتي على درب المار النار النار لي جسمي يارد طرق شد احرق جسمي هدم مسجد اكل هايل تأكد على الصرع وعطر هذه الظهور الصر على الصرع وعطر هذه الظهور الصر إن شاء الله هذه الجعاء سب البار بلا عسى يدلع وهاي قله شريعه جوجذب يا ابي ذاك سهم من عين غذاثو تگیلنلیا اوم یوم استغذاثو تگیلنلیا اوم یوم استغ الله لا کافان لا زہوا I'm going to tell you that! دعا فيشيخ السو اما يجيب المضطر اذا دعى اللهم اتشف السوء والبلاء عنا وعن شعبنا يا الله لا يرد الجيد أعدائنا أعدائتين في نحورهم يا الله لا يجغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم تالمين الظالمين يا الله لا يعجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصارهم يا المستجدين بين يديه يا الله لا يعرض إمام زماننا عنها يا الله من أوصانا بتعاء اللهم أخذ حواعجهم شاب مرضاهم أدتونهم يسر مورهم يا الله أولهي اجعل حراقب أمورنا إلى تفايد يا الله لا, لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى غلنا يا الله تحبأ الأعمالنا بأحزن قبولك يا الله يا طبي كل الذي هو يا الله لا شيء من منظورنا والمنظورات البش هم كوبه اسوا والعافيه عادلا يا الله لا تردنا الا بخير حوادثنا وقوائد المؤمنين والمؤمنات يا الله تقبل منا هذا القليل ومن المؤسسين والحاضرين والبادئين في أحسن قبولك يرى الله وإلى رواح أموات المؤسسين أمواتكم شعة المؤمنين ومن مات على الهدى والإيمان الفاتحة مع الضلوات <تصفيق> رحمة الله وعزيكم كما لحش جاهز أخوان بكل من المطق الجديد الله يعزيكم حقوق